ودن دث نفس على بعين لباها وتتزلف فالقتل أروع والدنيا في داهه ونرى دي بالدم اللي الموت في كل دكاه ونرى دي بالدم اللي سارها الموت في كل دكاه نحن برد الله افتال الدفاع يوم يدعون السماء حدثي يا شمس انمري فوق شطاي هز عن ماضي حمان كم فوق شقه الزمان وأبينا لا عيش ذلبا وها من لمن غانا كيف رآنا حدثي عن ماضي انكم ظننت فوشط طيب بدمانا وابينا لا يشمل دنا وانا مولف فليت كيف را من رحمك قد من يرفع في هوا مصر تحييات الوجاة من رحي القدام يسقى شهدانا في هوا مصر تحييات الوجاة نحن قل الله نحن قل الله أبطال الذكاء أو ما يدعونا لما في الوجود وروى للأيام تاريخ الوجود إجرياً وديباً في الوجود وروى للأيام تاريخ الوجود والضياء جنة الدنيا وسودي. ايجي يالين وعبيبا في رجوه واروي للأيام السابيسة الهدود والهضية جنس الدنيا والسود وأعيدي مجدك الماضي أعيدي من بأس الحديد فاتبسيك الصوب في يوم الصغة بأس أحرارك من بأس الحديد فاتبسيك الصوب في يوم الصغة نحن جلد نحن جلد ان والدفاع او ما سامعيه من اننا نبالي في العبادي فتعادي يا مصر إنا لا نبادي نواب الظهر كل من عامك حس في الخيالي جحيمه في الرجال يفزع الدنيا بأهوال القتال ويغني الشعب في كل البترة يفزع الدنيا بأهوال القتال ويغني الشعب في كل البترة جنون نه، جند